أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَمَدَّن كُفْرًا بِالْإِيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالذَّكَّرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُم مِن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ